يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يا أيها الذين اِتَمَسَّهُنَّ ثُمَّ طَلَّقْتُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ تملَةُ مالَ مجس تتَّه فمَت يوبَّ وَسَدحوبَّ صَاحًا جلَ فم يوبَّ وَتَدحوبَّ